ولهم عذاب نليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فوتوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم